لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر 118. بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون